فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءُوهُ بَئْسَ مَا يَنقُلُونَ إلا, إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا مَا سَوْءَ آتَاهُهَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ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 اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله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 يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَدْ جاءت رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ أَفَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ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 ثم استوى على العرش يضش الليل النهار يطلبه حفيثة يطلبه حفيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 وubelliguukum risalaati rabbi wa ansahulakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun aw a'ajibtum an ja'a'kum minkum mir rabbikum 'ala rajulin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 İnna lene rak fi sifahtu, inna lene znnuk min al-kabibin. Allah "Ya kûm, lêse bi sifahtu, vakînni rasûlum min Rabbî al-âlemîn. ana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 قالوا ان بنا ارسل به مؤمن قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم به كافر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 وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 ''İn كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين'' ''Fألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين'' ''وَنَزَعَ يَدَهُ فإذا هي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ''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 وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن ربنا من وما تنقم مننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُرْجِزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 فخذ ما آتيتك مِنَ من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبّون في الأرض بغير الحق وإيّار كل آية لا يؤمن بها وإيّار كل آية لا يؤمن بها وإيّار سبيل الرشد لا يتخذه سبيله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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وَلَمَّا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا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 ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَأَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وأنت خير الغافرين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 ومن قوم موسى أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون وقد قَطَعْناهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ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 فلما عتوا عما قُلْنَا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب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 وَظَنُوَّا أَنَّهُ واقعٌ بِهِمْ خذوا ما آتينا قوم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِم نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتٍ فَسَلَخَ مِنْهَا فَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَنْ خَلَقْنَا أُمَمَّهُمْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ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 وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيفٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِ اللَّهُ فَلَا هَا لَهُ